ايو والله ربعي هم شمر في القرونت يا مياسة احنا يوم الخيل الضمر من عادنا جبنا راسح من عادنا جبنا راسه يكفيني اني من شمر ملي ميلي يا مياسح ملي ميلي يا ميسر بطيب معمر وكبرنا يا شده فاس والقصر اللي بابه مسمر ريح العطا يا بن فاس ريح العطا يا بن فاس اصغرنا بطيب معمر وكبرنا يا شده فاس والقصر اللي بابه مسمر ريح العطا يا بن فاس ريح العطا يا بن فاس مني مني يا مياسه والنار اللي نارها جمر ما هي لنا ويله زمر مجده وطينا نبراسه مجده وطينا نبراسه والنار اللي نارها جمر ما هي لنا للمحمسه والموت اللي ويله زمر مجده وطينا نبراسه مجده وطينا نبراسه مين في, في حنة طانا يا مين يا سا حنا طنا يا حنا حنا حنا اسمى طنا يا منا منا منا ما نشتري الآسامي حنا الاسامي جنة جنة جنة أرجع القافه الأول لني عليهم خول بس طنا خلاني غصب عليها الجوال غصب عليها تجول لو الله ما نيب مأمر لنا الإماره لهناسه يكفيني إني من شمر مني مني يا مياسه مني مني يا مياسه لو الله ما نيب مأمر لنا الإماره لهناسه يكفيني إني من شمر مني مني يا مياسه مني مني يا مياسه